بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائسيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما تمود فأديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُومُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُوا مَالِيناَ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلفكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أي يشهد عليكم سمومكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي غَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْدَحْتُم مِنَ الْقَاطِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوَلَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُرْتَبِينَ عشرة عشرة يقول يسجاشا وحنا كميدي أي عشر رضي النوصة فضي ونسابسنا تفسير كقران ككريم كلاه أفري الله أعطنا أيضات بكك ومن يهي أعياد كوبات بكك من أيها كان ميدا من سورة فصيلة أعياد أفري الله نفس سورة إذن سورة فصيلة كميدا سورة فصيلة من رحيل بذن بيله ذا هاي سورة فصيلة وحاميم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأمواتين تلوين من رحيلك اللقمة رحابي فصيلة وحاميم السجدة سورة المصابيح وسورة الأموا الرجال ولا حماجودا هذيك شجين كرايلا صودامبا كذا هذا كوسا لكن مرح صورة وفصلات مصحف كويل أي أوعان صورة وفصلات صورة دي كويل فرتنا دم الله اللامن أي طبعا كي تناذ وحتينه طبعا نترين يعني القرآن ك طبعا ك كمالة يونس بيقولي توبانكهود كبل لودان اطه ما يقول توبانكه سوره الانبياء كبل لودان جون بيقوي توبانكه لقمان كبل لودان قافر بيقوي ق افرتم مركا توبانكي سنوات با سوره وفصلت قبل لودان ايا سوره توجب كل Suradi, sa'i kakomani, gudaan, boro li jattuvalli ja fala. Tudavalla surradi, hawamim, natil, lavadu. Suradi, tuhrafi, Wa buffira. wa sura, wa faddu, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, hawamim, wa hawamim, hawamim, hawamim, إن تصوبنا عليه الصلاة والسلام مكة وكلهم وكنهم وعياته 54 آيات سورة فصيلة آياتها دا دافريا كنتنا آياته دا. سورة فصيلة رب الله فتواتنا هذه السورة وعن سورة تنقل بالعباء بسم الله أبوين المجح المجح حقيم لقبداً هل عليه الرحمن Naaris Gura kumba dagaartan naarisda karra hinnimis garaa nedan naarisda kunagaare ku koobarin ti ruumayse raalay salatu wa salaam intoo joogay makal mukarrama amal walid nilo orange ray qomadahi wa weenayde qureys kamid ayas banaha کولا گمندوبوا انش خدا قراشه کاپتان ملیو من شو گارسیو مرکا لو لنگیس کا سوریجو کیل لا جوجیو ہشی اسملہ کارو اولگی ور رسول خوی سب بنیہ بولا اسمعت لو كبيلو لوك دي فجسيل المادر كي فجسيسي طوله مشقيه قاع يا بول يا فر اي يا كذاب ما كان وصل مرادكا واخا دوريته انا غنيراني كنت انا كان احسن ايزا قال لي انا مندوف كيدي وركى قرأ شو قل صادر في ما دما يزتى نام اسمه من نيبون أني كين وحي لي كمان سورة نصوبنا باللابي حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصيلة آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا والنذيرا فعرض أجرهم فهم لا يسمعون إلى قوله تعالى فإن عربه فقول أنظرتكم صائقة مثل صائقة عادي وثم ما شاء مركو مرايو يو ييري بالرحمن قولها لي قوسكو ما شاء واركا قولها أفقو قفت قرابا نماذي نقال لأيسان قولها لي ما شاء واركا قولها هل كيف يمكننا قولي قولكي أعطاء قولي قول قرآن كباركي وضناك قدعي أي قراش قولنا قولي وأن سكا لقونا السقائين وكسوا جواب عليهم أبي الله بساوه دوري وحن كان رقبوا أبي الله بك أبي جال أقل الحكم بإيجاك أورانجري ناديك عملاك حوضي عكسوا أبي جال وبحيل أدن عقل بضنبوها كل كواب دوري بوجير لقد جاء بوجههم غير الوجه الأول أدقوا بابتالي بوجير من كانت تغنيب معها وجهي سبابتالي بدلني، نول معها من دوف الصبي لاقيه وضناه لجلبهاي، قال يوم، وجد كان كيو لجلتني كي كي ما، ولاقينا ولي ما هذلين، ولاقينا مرق الله يريني كيويل هذا، وكان كذا قيس، وحاجي قدرتني تناوي تنداما، إن أنا ذيك عقل بعد ذلك يقدرتن، وكان كم مقلة يشعر ماي، هو قبالي ماي، أنت لو قال عربي هو قبالي ده، أرد ما ما خلّوا وانا ذي نوران لا، خاويل كذا، حد يخلى بنا ككاميرا، يدفن وعي ذي كذا شيء، حد يقول رئيسه، شرف تيسو وعي ذي شرف، حد يقول كرئيسنا، تعال نقول رجعي، حد يسلم من كان، في، لقد صباب الولي، من كي واقل الله ذي، وانا لا توصف ذي، أنا كي واقل عادي، دعوائل كذا يا قال تعالى ففي وحجر حق يمين أنه إباوين أن يعلمه أخوان فضل بمراده إباوين أولاجده سبذلك حق يمين محوولاجده إبايا قال تنسيل تجين من الرحمن إلى أن نحر استحكي اللغة تجيلي فصلات لا كلا لقديق دعي، آياته، آيات كذي ولا كلا لقديق دعي، مثل أقرن أيها عربيان، لغة العرب جاءنا كوي ميت، لقائمن، تطبع لا كلا لقديق دعي، يعلمونا حجرنا، ويخانو حجرني، حمثة إلهي سان كرا، لكنه هو أيها تفصيل باقران كلغوسة ما يجي. بشيره قرانك هو ميت فرح جلينا يا انت الروميزان رخداي ايو جميع وانا كفر حقلينا يا ايو بشاراينا يا وندير قرانك هو مديغا يا انت جايي شل دغال انت ايو عقاب دولي وعذاب اخرو وكدغايا وحدي جاي ما بينت هي دغالك ايي العذاب خلف فرصن مايه فخر لو اجزد اكثرهم باتك انتي ببطني اي قران كيني فميان او عنك جيستي او فهمي ايه لا يسمعون مقال كارشال جيرت المغلمة ايها ايها قلنا بيك عنادا ايها سيوها بان حمان وقالوا مشركين تو ايهاده قلوبنا انك اللعب يالك انك في اكنة دمون القديس يكوثو قمتاي مما وي حقي باللابس النظ وكذا والانتهاء، شد هنا أدنوقي يا رجيو، هنا يساجع من الصبر والإيمان والطاعة، وحن أدنوقي يا رجيو، اللابس النظ وكذا وفي أذاننا، لقى حن لقى جو أذانا، وغنوا بقصص القلّة، وتجي نايو، وحن أدنوقي يا رجيو، لقى سنلا وح جلا يا ما، لقى هذا المعيان ومغلماية قلبك أنه هناك واقع ونسيهاي قلبك ما يوحل نوغ ومن بيننا أنه قريشا إياه وبينيكا أدقى محمده بعد أنه إجابا تربي بأيان أدنكو دوفسان ويني أدقى أنه من ربدي أدنكو نديد كل ودربي إن أنا عاملوا أعمله وحنا كم وظني كل خل بدي مبدأ لا كروا تجيه أي كفر جاه إسلام كم يكوا وظان أو متعلق كي يكوا وظانه فعمل ساد نقول دمئ لا يكوسا كإن أنا أعمله سالوا كأغفر على الله إنكودي ليه أنا يعني كودي ليه لا بذا مصورة قالوا حامي الله يبوينا أعلم أقوم بظن في مراده سبول جدريزه فياليكا حي ميم هذا كم تنزيل التجول يلي هيكون سجينو دن ايا لو تنزيل يا من الرحمن إلى أن حريس قدنا الرحمن ذكرها هنقله حقي شيء على لقدجي كتاب و كتاب دغن فصلت لك البييه حياتو هيا كيجي والله كره ديكدغي قرانا اسقو امه دل اخرين ايها عربيه ابكى عربينا كوزو دغاي للقوم تظبالو كل ديكدغي يلا مولا وحقرنا بشيرا اسقو خير مشي دغاي للمؤمنين كنت روماي زولال كدوني اخره ونذيرا للمكذبين القافرين. وحده أم قرانك بيني كرب دييني بالخسران هو يا بابو وكديغايا حدوني اخروا فعرضوا حاجه سباي اكثرهم قراش ما عرف اماداتك بان دي شي بدني كجسد القرانك وفهم انت بدن لا يسمعون مقلبا ما عقل مقلب مايان قرانك سماع تعقل وتفاهم الى معنيه فهم فوجيات لسكرتن مقلب مايا وقالوا إلي المغلان دا سنانة فهو حدلين قالوا حيرها دا قلوبنا أننا الله يالك أننا في أكنة في أغضرة دبوليه القده أي أكسوك أنتاي وقلبك أننا هو دبوليه مما هو إحق أي قلبك أنه كدبوليه تدعونا أدنوه يا ريسو إليه إساق من التوعيد والإيمان والإسلام والصعاتي وحنادناه وياري قلبيك أنك هو كذب ولاي أي وقلبيك أنك يا ما وفي عذارينا دقيا لك أنك جد هذا وخرم سكني باه ودقيا أروصنا با أي مما ومن بيننا أنك غراسا يا و بينك محمد علىنا حجاب مبجل وكرأ أدنائي هذانا وحاجنا كلي مايا أنا لو أنا ان لا وخامر كو گال مايا او گومتي يا قابل کي طور ساي ادي گانا اريد كور ربتا مال ساسينو کو کلا اجابناي فعمن کو شكى سات مرو دماي لائي اننا عاملو سالو کو گودي لائي فعمن حوشا رودو حدد كا او گيرايسو اننا اننا عاملونا بگن کي ابي او لاسو گاري هذا الذي يقول ابا سبحانه نبي الله مرحل اللي يري سيدا اني منكا قولها بلان سيدا سوا سعوته وغجوه قلو حاكتر هذا صوبه إنما وحكنا معها هناك بشار تطبعنا مثلكم اذن للمر القوحة لغبابي سبابين مغلووين أسانبين مغلووين حجاب سنوه قلبي لذلك لينكا لينكا ده شي حياني هي كل كاي جنس كلامي ومراني الجن في حيوان اذا غنيني ماي كل تواسي يا سادين مغليالي كل عاتل هذا انما هو كلام انا اني بشر رباني سادين مغلي ويدين يكلو ويدين وكل حجابنا بشر كازو مثلكم اذا بشريه انا ايا ايه جنسيه ده ايه كلها مدفنة بعد ان فرقك يلوحه نوحه والوحيه ده اليانه هنما وحك لما الهكم احدك ادعاب الدان انه اله المده هذا واحد كاليه ايه بان ليه وحيه ده قلك عن النبوه ده ايه رساله ده ايه وحيه ده ايه دورشه ده ايه ان يا أم سرك يا لغدا يا بوردا يا هاركا إيش كم يبينوك لا؟ كل كم يبين بعكوشة كتن حدا سيراد أنكم مغلين مايوا حجابا نور لأي قلبك أنك هذا موله إنتا كليتا فرخا يوحى إليا وحلي وحيود أنما إلهكم نعبد كيل العبدان حق يا كريديم كله إلى هو إدود نعبد من بينو أمرك أن ينفرأي وحول فاستقيموا توسناها إليه إلى محبوبك كريه لينكون أركو توسناها خميا راعا مغلا واستغفروه كذبكا هيتم بقدح جرتنا إسرع كبريا إنه ينضاف حدادا لنا لغيس وحَكَم وويل عذابا ويل قوَّا كلمة على أود في جهنم وترجها أنما كيان او سيقارة ايو جهنم او قد وانيهاي كل جهنم ذي النفط هذا ايه تستعيد منه الى كمرا قشوترا الله هدان جهنم ايه واني واني قلك اويلك اقدرا للمشركين انت الى غيرك وحلا ولا جزا ايو اويلك او سبنا ذي هالذين مشركين لا يؤتون انا لا يمني ازكاء قل فيما يا النفط أو شركي كفر يا مغزيو نبتوا ذكرهين مايا ولا أموالهم خلاص هذا واجب كواجب كواجبة كبر مايا كل خذ ذكر البلدانك مالك لك أيه لوادين مدينة الحين إن ذا حيكون درزلن وهم إياك في الآخرة المال تقي أمدنبه هم إياك كافرون كودي نيو إن ذا واقع تودي لكن النبي جرنه يرعى وقوكا إن الذين أخياء أمنوا حقروا مريم وعملوا عمل فريق أصالحات عمال صوبا لهم إيقوح إليهم أجر أفالكب إليهم غير ممنون مثلك ويا غير فيها وعند مانه سنكو دمانه هي إليهم فلو جوابتي كفرك عرسكنا كل محاطر هذا حصول صوبانه إنما وحك لماها أنا آنيقا بشر ضد باناهي مثلكم إذن كإذن كل مدى في البشرية حقا ضد مماذا يحوال لوحيه ذي إلي آنيقا أنما وحك لماها إلهكم معبودك العابود إيسان إله معبودين إيهي وحيد من مدى أيها لي وحيه ذي فاستقيموا طوزنا هذا إليه معبودك الله واستغفروه جنب الافد كبريا ووين العذاب درا للمشركين انت يا بغيرك وحلو العجزة اي عذاب درا له الذين المشركين لا ياتون انا بعيني ازكا سكاة المالكة ولا زكاة البلد ان لا ضنبت نبيبي وهم اياك بالاخرة ما انت ضنب هم اياك كافرون الديني ان الذين اخيرت امنوا وعملوا عَمَلَ الفلين الصالحات منصوبا لهم لَهُمْ أجر أَجْرٌ قد غير ممنون غير مغضور مثل غير كيا قلت يكتاوي أجر غير ممنون الجنة وما فيه قول إنكم لا تكفرون أنا أنا أدوانك الله جاذي قدرة الله تعالى أيها الله يا بارود جنادك ترى هي عسكر جديد اسمهم ويله ادرا ويله ما تقانن بالذي خلق الرفي في الى اي عرك يملك انت الله طف مال مطف ابو ري وهم منافعكم جيران لا بك لك ابو ري كما زنا ابو ري تني ذولنا لعمال المعتكليه كان فرح شيء احد كاذب شيء واحد في كرمه كل كم مرة سقط كان شيء قد ما قال تعالى: خبواه يرقو أيها الرسول الكريم ما كان هنا قالوا كفار غراس ميالا تكفرون الدين الذي في يومين لبما المد بدوهكم ماي ثبت يأحد أحد ياسنين الذي الله خلقه ومي على الله للك في يومين لبنى الموت قدوهد أحد ياسنين أي أباوه يا ومي ملك إله للك الله الموت كومي ما إذن كان هناك أي الله هاديديو وتجعلون هدنا أباديدين له أباوين عند اذن لمجيال او اصنام ايو يا عياله ادي بقال ابنكته مين هذا نسمي shirkivat قديدي شرك بعضو درت جارك احد كعل كل بلد مال موتكمي احد يا اثنين قبل العالمين وكرب لي الاول واجعل خواصي بورو من فوقها حق كروك جلديي كلكينا ولا عقاليه شي نقولك لغاقن وبارك خدي وباركيه في حالنا هذا وحن باغي بيها اي يد كسبا الا هن اللعب اي مركو امورك كذا كي ماشي نكوك كي اي دولك اللي كو وقدره خدي وجانكيه فيها حالنا ده كله أغوتا وحلا رحنا أنت يا واحدا من يذهب يا واحدا يبي أما بدران يبازيله حسنا بقول هذا كم أبوري لمن ما الم وثلاثية أربعة يا واحدا بقول هذا منافعنا لوا أبوري هيسلا نقولك لفضل منافع هذا الله أبوري وثلاثية أربعة يا لفضل يا هذا أبوري واحد يسمينا في أربعة أيام مع الميالة فرقه دور أيار الذي يوحك جير نبو أبو ري سواء نيقو سمن و أفرتان مع الموت أي تغيقنا كلناي تغيقنا و أهلينين للسائرين نتكيسوا أشعق بي أو أنتوح الله أبو ري في المعلمات يكلفين نتكيس ربي سواء و جاي تاي للسائرين أي أفرتان مع الموت و سمن تاي و أحمد هاري و أنا كمال لناي أفرت هذا لولك يا منافق ركوساً إبكو سمايا ثم كَلَّلَ أفرت هذا إلى ما تريه إسا وإبأ قصدك إلى سما سما له قصدك وهي سما له مر كإبأ قصدك يا دخان قغبا يحي فقال إبأ وُجِري لها سما لي أيوة الأرض لكي إتياك عليه أو سما دينه ولا حيثنا اللهم هذه أسبوعا كان لنا خميسية جمعة أيال لهم ساعة جمعة وتميزة وذاكي آدمة أيال لهم كلك الجنيد والهن بإحمال موت أيال لهم سبت وعلى لهم مجرى وصدق الله في قوله ولقد خلقنا سماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهم ابننا كمكاريو قال مركو ما فقال أبا يري لها صمادي ولأبني دولخي إنت يا كالي لنا كالي هل ليدنا بورج هل ليدنك تلاجالي طوعا إني كارالي أو كان إني كدريقي كيمي خالص إركي دولكي وأيرالي أتينا أبا نميت فاهمة حسبكم أنا نيمت أنا جو أقول هي أنا نيميت كل كف قباهننا تيلا سماواتي وكلايزي 100 سماوات كل كتو دودي سمو تيلاو مركه رقيقه تو دبا ايربال لا في يومين خميس روح في كل سما كل دي غدي امره يا مامن كذا يا امر كده لسي شدي برك صوت وزينا قرئنا قسما ا وكان لاذنا كنتوسن تبوسك يا بما صبيه شدينا نكو قرئني وحفظنا وحافظنا صمد الى الله حفظا الى الله ومصابيدا ايا لغ الى وشيداني يا جني اني سماوات ذالك كشى على غريه أكثم في أيه هما أرين دالاتيلمامي شينا كونك لوس في أيه هيا لاتيلمامي كلك ذلك واحد لينغريه تقدير العزيز إبه عدو ملك عليك جان قيدي زيد خليه على العليم أم إليه الكواقون بدناء كلمات من يغلب الشقود الزمن أول في السرجوسا ميزانو وحن وحداه ات الله قرب لي كانوا قالوا دم كل وحات يراد خصوم صوبالوا انكم باذنكم كفار قناش ايالا تكفرون الدين الذي بنينا خلق قوم الارض ذلك في يومين لو ذلك سعد كاد بنسان الا ولما الموت كومي يهرب العالم ان اليك اليل هيا بوراي وشعل بوابي لي في ارضنا جديده قواصيه بور من فوقها دنكده كرو يا لي وباركا انه هو خير بديا فيها تلك غديسه و حي لو باهنايو الخيرها اي ربي وقدره في هذا ده كنا هنا اقوات وحلغه وناي ييديلكي في اربعه ايام مال ما يالا فرق غرو سوا سمن لسايني تلك الارنده ويديناي اسيمانو افر مالو او وهي دخان فقال هي وائلة من ذلك هي سياك عليها أو أنقالنيه أو كان عن كانت خالتها الله يعلم أتينا ميمد فاضي أننا يبغوا قلوا فقاموا لنا إلى حوكايجي صيروا لنا سند في يومين لما الموت جدود وأوحى إلى في كل سماء سمال الهركاء كله يدخل هذا وحوصيه امره حالته يسايف صعن وسينا قرحن السماعر الدنيا دوه بمصابع حدقان كو قرحن وحفظا الهالين ذلك مهملك تقدير العزيز الهيات وماذا كانت كان يدي سيوه الليه العلي انكيس احواش هذا جملة وتفصيلا لوجه بو يقيني ادينا توعيه سدا مركي نواكي لوغو بندي جاي قال تعالى خبي وجهه يري فين عربو حدي جي بعد ذلك البيان فيا وسدا الله ادي عن الايماني وتوعيدي وقاعتي ونتي بقى قليم كيا فقل له رسول الله انظرتكم قريش والين ديجاي صرخه العجب عيال دين كديجاي اللي دي كل ما دولم باب اليوم عذاب كاسو مثل ساعقه عادين كل كدخلت مثل نيدا وسموده يا كل عادين كل بلد قلب حبك هو هين تزيين العربيه الايدك نان جيرن كل يا حجي يا روفي يا دعودي كو كان جوي ده ادبكي ددكي دين كو راهي اي كو نعي حنان كيفا مركا ادو ديار غربايصو ساغا مركي اوندي غندراي مامركو دا جهات كيفا هو اي تافكا غا اندر كثار اي كلشي دوك الرائم قراوا نيمدان كوغو داريناي هلكا وركا دافين هور ياري يكون نوغدي هل فين هادلو حد ايمانكي كجيتسلا فقلوا معاطرة لها أنظرتكم وإذ انتكا يسجر صائقة هي أن ينقدكا عذاب صائقة واصل كالتجعبية كل قول هي عذابة أو مطبع بيها نوع هي عذابة وأنه هنا صائقة عذاب مثل صائقة عاد فرحتي كل علي تضيل بيهاي وتموت فرحتي كل علي قيل لها إذ وقت أي إلا بعد أخير فأعقده كل هذا جعله ما يسمد عن رسوله رسوس الله ديرك وهوذي دي أي الصالحة أيه يمد رسوس الدعوة سياده يقوم من بين أيديهم حقه أيه يغيي مادين ومن خلفهم كذاله يغيي مادين وحي رسوس الله يمادين وركة ألا تعبدوا خرعا يرزموا حداتهم فعابدينه إلا الله يبوينا معانا عسكر ابو دينا شد انا يليه ماده جوابتي له لي قالوا حي هذا واردت مو دي رلع لو شاء ربنا فاذي الرسول باي حاضر ايا لو شاء ربنا خبي ان هدو دون لا انزل وحود جلها ملائكه ملائكه باننا سنذري له اوحا لمدينا نموت صدري وماعي من التفصيل ايال لابد يهرب لك هنا في العده الهرميه فما عد خير عد فاستكبروا كويس وين كبير حقوقنا في الارض تلقى قديشه غير العبي جيت له انت حق الله نبي الله وحسوسيه اي ربي الله ويدافير وقال خير من عذابه أشد درا من أننا قوة عاق أحدنا جبضي أو كوما أركان سيفير سبحان أو لم ما مويا أجدن أنا لا أيبوين الذي الله خلقهم أمي هو الله إنه أشد درا ياي منو مي جا قوة عاق أحدكم قونيء كأبوري كأيسيء كأكتبرونيء قال إله hadu sankat warroni kuma magurin kare wa kanu ay no zai shera diyayatin ay kanu da jini inabi wudu shegay ta hajuna kuwa dina qabada ce lo farzalla huwa fi andabi shar sarana tawakkul wa gaba fi ayami na'izatin bas malni ay ذسو شوال دايره ما انت حداك كنسوكو سدينه و ايا صدق ياللاتم ما انت اربع اي خلال اربع ديكره انت عايشه تاي كل قام معلومات اره كل دبر غوي دينا الله اركن ايي في شيئا من المعلومات نحسات مشومات كل بليسه اي يوم بلا إنه غير عذب قدنسي عذاب الخزي دولي عذاب كيسا في الحياة سنور القدير الدنيا هو سيسا والعذاب والآخرة آخرة عذاب كذيبة آخذ ذا كدر رأس بادن وهم إياكا لا يمسرو لو كالكاري مايو انت هو شيء من التفصيل غير عذاب هذه دي أي الله تفصيله خير ثمودنا خلا يدفع لغو كرازمون فعدينهم وعدين يوك هدايةً في معاناة سريان هو الوضوح وركى العدايون هداية خلق هداية في الغروب ما فعدينهم وركى وعدين حدث النبي صالح يمن وركى معجزنا لا تصل فالصحاب وحاج على ذا العمل عند أول بعض النبو أي على الهدى هل يمكننا باللذرين يكج على سام فأخذهم كذا الوحاقاتي صائقة العلا أذام تعذيب كل على قيله أذام في الهون ترى هذا الحقي لي مما كي سببتي أي كانون مغري يكسبوا قواع قلب صلوا مما كانوا يكسبوا وحي قواعيسينا إذا وعقابا أضع مجد له إلا تنبه بالكتم شاءت الله تضحك في مذهب اما من الاخير هنغض اما من دون هنغض بما كانوا يكسبوا بما كانوا يعملوا بما كانوا يفعلوا سبب يا لشيء جاي بما في شبابتي اي قانون نقدر يكسبونه كوكلبسده في الدنيا احنا من دا آمومينين قيل أفركم لموشعل إيا للبذا قلبه كجيرج لمديبه وللبد باديه قال تعالى خذوا يري ونجينا سما طبيعنا الذين أخيار آمنوه ميّن ومن عادين ومن سمن لذا قبل كميرا تردون إلى أفركم بيعي إياك إيا الرسول إيه هودي يسالع وللبد باديه ونجينا أسمى طبيعين الذين دادك آمنوا الحق الرميين وكانوا النغضي يتقو ويبقوا بقوا وعادوك أتمرك هذا يدفع إيمان إيسو أما أدونك أما آخيره أريمان لغبت ذاته والله بضان آياته شخصي الإيمان والتقوى إن إيمان يتقوى لليه إناد ولي الله تعالى نقوتي فبدا نتكد ذلك وصدق الله في قولي ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يعزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقوا كل كاليمانه وتقوا أيها بلد نعيزنا لو قفت بذا ولينا لو نغضا لكن سيكون حقيقا فعلا فإن أعرضوا هاتيجي السلام فقلوا عثرة أدرتكم دين دين على مثل سائقة عاد ودمود غير, دي غير دمود إياه غير عاد عاد ككل عام مثل عميدة أيان دين كد دين إذ كل عام أي جاهدهم غير عاد إياه غير دمود أطمد الرسول صصوص الله دين صالح يهود أيه يميد من. من بين أيديهم حقه لي ودنك أدنك إيه لنا أخيه ملو بحركة سن وعليين وعليين وحكوا الرأي إعادة إعقاب آخرائي تسن وحين لصوم مرج يا قوم النوح يا أمدي ورأكو دعا أيه تسن من بين أيديهم ومن خلفهم كذبه ويهما دين وحين أوليهما دين ألا تعبدوا ها عابدين إلا الله إبوئينا معانا أعدك لها قَالُوا قالوا أي لذين لو شعر ربنا ربكنا بأدونه لأنزل أعددين لها منعلكة أي أعددين لها يفعيننا أنك شرعة لها يرزمون بما هو أرسلتم أيها الرسل هو يسالح داتي وحيلا إذن لدينا به سك أنه لا تعبدوا أستكبروا وأبيسوا إنه سيئان في الأرض تلك القدير إذا بغير الحق كذلك أبيسوا كبرياء وقالوا حين وحين إيرادين منحدوا هكما أشدوا دارا إنه أقلنا قوة حق يعني أقدران وإنما قولوا إنكرا أو لم يروا مبين قلبك كاركيني أن الله يبوين الذي الله خلقهما بورا هو الله إنه أشدوا كده عش بريء منهم أقول قوة حب وكانوا غير على وعي نور دي بآياتنا إن جب آياتنا إنها تحدون قوّة ديرا فارسلها كقدروا عن درنا عليهم خير أذكر قوله في عندها في شمسارا كانوا بذنعوا دواكرون في أيام من ملما يلجودون نحساتهم باصية بلا سيل لنوذقهم إن عندنا سند على بالغذي يلي عذابك في الحياة ترى القدير الدنيا وسيسا ولا عذاب الآخرة الآخرة عذابك أجينا أي أخذة كدل البضل متكان دونك أهوهم غير عاد لا يمصرون فهو كرقار ما هي آخرة إي حق يضمدنا كرقار كهل ما هي وأما سمود فبينا لهم طريق الحق وطريقة زر أي أن لبديه وضع وكلا أتينا فكذا لفظ حبو وحي دوت العلم جثكي مذوبه هي اندان هي كفر أي دورتينه على الهدى جثكي عقا يا هارونكي ايي كا دورتي فقدتوم وعقبتي سائقه العالم هذا مقيل هذا بك الهوني هذا سببتي أمنوا حضرهم أيضا مع أمبياءهم هدي وصالح أي أن لبت بأديني كانوا النوضي يتقون كوان لك أبسدون ويوم يحسروا عدو الله شير عاد يرسموا بينك هذا اللي يا قراش انت ترسي قودا بيسا مظهر من مظاهر القيام رمح قياما لأركي دونهم مقندون قيب كمي دون كايتا سامو غنودا كل شجعه كل روح ينقي دا ودانتاي فير اس فيا غير سم فيا غالا يديك كاسوبيلو ابليسكي وخا لا بيني الى اخر وقت من الكفار وذنب لكل منا قال تعالى فبدؤوا يروادكم ايها الرسول الكريم وعاد حشت يوم مال لكل من دونه الله ila oyalki wa galo idaylki qabi iblis ba woreyo wa galo muhudam baye inta so dambal kulmiye hage lo kulmiye gurigod ba ila nar ner balo kulmiye afahum galo damant yuza ayuna ku walla ku sayu wasi guhawi marki hulala liya dar injiru hulaha inta lawuriyo um nefkore ya jiblo كده بيقول يا الله صدق اجي بحولها لكنتا لما اسقط دوه انا اقول او قوسن ايام مش لون ولا اديه كل يا حتى إذا ما قصر ايجا اوه نارتي لوك عينا يمدن و هی گفت ای گردرو ای گلیمو ای گشتن چل کدی با کمرک فرائی حتی از اما گرده ای جاوی مدن خان نرطی با شهیده و هم مرک فرائی علیهیم کرکاده علا کبرهیم و فسقهیم و فجورهیم و حکوم و قاموا يوم تجد عليهم واكلوا وجلودهم جركذي كانت دجع إيا بما وحلو إيا كانوا في الدنيا الدنيا تجدها لا يعملون قوة سماية قوية في علبة وحجب يا قدر الله سير كذي بالقارن عبد الله قارن مراك فرائه اليوم نختم نخدمه على أذواههم وتكلمونا أيديهم وتشدوا عرجلهم في صورة ياسين بين قوس يوم تشد عليهم عزنتهم وايديهم وعريجلهم في صورة النور كل خيرك وعبد الله هي وح مراك فر أيون قناع كل خير جو لا أو علاه وهو ما ينكيان ذين دافعيني ايها ظلميهن نقو عدهيه وقالوه ايها ذا قالوه لجنودهن جرقوه ايها ذا لما معاد شاهيتهم ومعرك عدهن علينا قركانك سويسكم ايها ناين ايها دافعيني سوي دينكا معا معادنا ومعرك برتاو كلك جرق حجان لغتي لابسا كريم بوشاكا قالوه ايها ذا واجرقي انطاقنا وحن نجاه الذي الله أنضغ كهدليل كل شيء وحظل كله الذي كهدليل بأننا نجاه دليل وهو الله أي أنا خلقكم إذن أومك أول مرة كلكي وهربا إذن أومك حضنا وإليه إلى حقيبة ترجع لإذن نقاي وحمرك مركو سمينايو جيركاغي باكوم مرخاتي كيدونا ايش كدوا ترمر وحال ايش كدوا روحو تمالا كدوا والله جردي مولا حقي الحا الله دي ديا يهو مجدنا زو سنه لي لكن وحق إيشان دور دور كان عندهم حقا دايس اييشا دورايس ايي نقطان لوغو صونايو ايي دبر كان لوغو عملايو جاب كان لقلينا كوانا كشغال الاسم قال تا خديو يري وما كنتم مايلان هاي فاسترون كور اسكا غريا اي يا ساده انهم عليكم كركين سمعكم إنما المقالكين اني انكم ما رفروا ولا ابصاركم ان ديالكين اني انكم ما رفروا اشكمالنا تستري جري ولا جلودكم ان جلكوا هذا لا يمكنكم ما رفروا اي اشكم مايلان قرين جري ولكن هيس وان انتم واحد من هذه قد قالت أن الله يبواين لا يعلم إنسان أري كثيراً إمبارن أو مما أكمله أتعلمنه سماهنا إذا إنسان أب أري بعد ماذا إذا ما رأسي اللهو كاس كوي وأنوكم ما راحن أدمري إذا إهو عسماهنا إذا إنسان أب أري أي الله أنتم أن بربكم khabiji imsanagay wa had samaynaisa ay ka qarsan yihin mala ad mala ishemba argaakum yidin hala gay wa fa kuwa guygod bay hagai ay naghatin wa tanar ilim qowa ay zaw bayiri san logu abayili ama logu nay aw ama wahudaniyya italiya ay تنلوا قبائله، في يصبره، هذا يقاله ذو القاتر، أي, دلغة دلغة اي نار طاي، ف النار النار أي مسوين هاي لهم نار بعد دجل، نار داس أي دجل هي هاي هي حارن هي مناروها، هذا الكوساب رايا، وهي يستعطبه، هذا يحب الدربانة، إنه أبا كوسابن هنا، أي تومت كنن، أي قمت قبزلا. أي بريان او سامر سكرابا حد اي فما هم عاميه من المعذب والله قرال نقضوا اهم ما يوم تقول يا رسول الكريم كسقمدا يوم ما لي يعشروا لا ururin دونه اعدوا الله إلى على إلى النار نار الله ururin ايا افا وميجا يوشوا كل لا ururin اي الله كوساي ليس كنت حتى إذا ما قلتهم جاءوها نأتي لوسوكو سيئي مادان أيها سهيدة وعما ركفرة عليهم قرقوة سمعوهم مقاليها القوة وأبصارهم عربيها القوة وجلودهم بلن قوة بما وحي إذا هذا ماهو بأن الله شاقي كانوا في الدنيا أيها جيرا يعملوا من الاغوار قال ابو علي كل كان ساي اولا قالوا يرادن في جلودهم بدل قالوا واحد لما شايتهم ما علينا جلكنا ويرادن امضاكنا احنا هذلي الله ويا الذي الله امضاك قاعد كل شيء وعلى ارك وعد لي ضمانت وهو يسقانا خلقكم كل ذنوبي مرة كل قلت يا في الدنيا ايش اريد ان قابرك حذر يا اخ لنا واليه تبوين اجي اياترجون تجتي وما كنتم أيضا هنجرين في الدنيا حتى جئتم تتسترون كويس غريا هيا شاهد انه ما راكوا ايش كن مايدان قرنجرين عليكم قركين صبركم وقلكين ولا أبصركم أرجينا إن يدنكم على الفور إسمعوا إذا أنقرن جرين ولا جلودكم إن بلدنا هو يدنكم على الفور يا جيرك إسمعوا إذا أنقرن جرين ولكن أيشة أيها الكفار أن الله يبوي لا يعلم إنسانه كثير من بلدنا مما هو تعملون أسمعين إذا أنقولي الذي ملها اظننتم ما بربكم شنبيجي كنو سوو حغي انو سوو عينك قبالي ما راه قد ما انشبه ارجعكم ايدنا لاقي او باصبعكم من الخاسرين كوا انكاري كودخلي هاغي ويناري قوم علي اجسك قلالهاتو فيصبر حداك على ذي دول غدا فنار النار با مزون حي يا نغادي إيه حارون إيه قري لهم إيه قوة وإيه استعطبوا حديد البان إيه إيه برعالي فما هم أهان مايان من المعتذين كوان لقرعالي النغضة أهان مايان